لن يناس يا قتل يلي زرعت لنا الأراضي مصانع وزرعت في أطوال غنى وزد وزد زين النسم صالح صالح ولا منكم حد خلوا الأمل يتمك ولا منكم حد بل الامل ادمى <تصفيق> عايزين طريق مضروش لنفسنا بنوان انتم تفهمتكون يا خلي يا قطار بس ما تضحكش من منزل الاصور يا فلحي يا فلحي فدد بلدنا طرحة طرح يا اللي رميت في قلوبنا في قلوبنا تقاوي الغلة تصرح في الأراضي أم والغلة طرحة في قلوبنا غداوي ولا هممكم حد. خلوا الامل يثمد ولا هم منكم حد خلوا الامل يثمد خلوا الصريم مرص في نزام والات امتكم امتكم يا خلي قدان واسمع صضحككم من المنزل الاقر من من زل الأسوان ولدي من من زل الأسوان بلدي من من زل الأسوان ولدي ألف سحي يلكل عامل يجبان نحل مذكا نحل دروح نحل العمل وطلم في عمان في مصنع من جهدكم کم شغل، اما بلد اما بلد